وفريق في السعير ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمة والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير أم اتخذوا من 114. وما اختلفتم فيه من شيء فحكموا إلى الله ذلك الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب 115. فاعطروا السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواج يذروه فيه ليس كمثلي شيء ليس كمثلي شيء وهو السميع البصير له مقاليد السماوات والأرض يبث طر للمن يشاء ويقدر إن إنه بكل شيء عليم. شرع لكم من الدين ما وصّبنا حول الذي أوحينا إليك وما وصّين به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه.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 آمَنْتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِن كِتَابٍ وَأُمِنْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ استجيب لهم حجتهم داهظة حجتهم داهظة عن دربهم وعليهم ضبو ولم عذاب شديد الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدرك لعل الساعة قريبة يُستَنجرُ بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق ألا إن الذين يمعنون في الساعة لفي ضلال بعيد الله لطيف بأبادي يرزق من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 أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَنْ يَأْذَى بِهِ اللَّهِ وَلَوْ لَا كَلِمَةُ الْفَصْلِ نَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ تَرَى الظَّالِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا كَسَبُوا وَهُوَ وَاقِعُوا بِهِمْ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 وَيَأْمُرُ اللَّهُ الْبَاطِلَ وَيُحِقُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ وَهُوَ الَّذِي يُقِبَّلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الَّذِي يُقِبَّلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُوَ عَنِ الْسَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُ يَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَمِنْ الصَّالِحَاتِ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَالْكَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَٰكِن يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَا يَشَاءُ إنه بعباده خبير بصير وهو الذي ينزل الغيف من بعد ما قنطوه وينشر رحمته وهو الولي الحميد ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيه ما من دار وهو على جمعهم إذا يشاء قدير وما صابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من 119. ومن آيات الجوار في البحر كالأعلام إن يشأ يسكر الريح فيضلل رواكد على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور أَيُوبِقِرُّ النَّبِيُّ بِمَا كَسَبُوا وَيَعْفُو عَنْ كَافِرٍ وَيَعْلَمُ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِنَا مَا لَهُمْ مِنْ حِيمْسَ فَمَا أُوتِيتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى لِلَّذِينَ طيروا وعد القان الذين امنوا على ربهم يتوكلون والذين يجتنبون كبائر الاسم والفواحش وَإِذَا مَا رَضِبُوا مِن يُوفِّرُونَ وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَقَالُوا الصَّلَاةُ وَأَمْرُ شُورَةٍ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقَنَا هُمْ يُوفِقُونَ وَالَّذِينَ إِذَا عَصَابَهُمُ الْبَغِيُّونَ يَنتَصِرُونَ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 116. استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله ما لكم من مرجئ يومئذ وما لكم من نكير 117. فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا إن عليك إلا البلاغ وإنا إذا أذقنا الإنسان منا رحمة مفرح بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور لله خلق السماوات والأرض يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء الإناث ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكران وإناثا ويجعل من يشاء عاقما إنه علِم مدير وما كان لبشر ان يكلمهم الله الا وحيا الا وحيا او من وراء حجاب او يرسل رسولا فيوحي باذننا ما انشا انه علي حكيم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 كلا تهدي إلى صراط مستقيم، صراط لا إله إلا له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الغموض؟